وجاء أيضا, عبد الله بن عباس وجاء ايضا عن غيرهما اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فالامر في ذلك ظاهر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما اختلف في المقدار الذي يكون, له يكون عليه, عليه التوفير ظاهر <بقى> ا ل كلام البخاري عليه ر ح م ة الله أ ن ه يرى أن التكثير في ذلك ولهذا فسر قوله وعافوا في كلام الله سبحانه وتعالى قال كثروا أموالهم وكثرة أمو أمو أمو أمواله فإذا للإنسان يأخذ اللحية جاز للإنسان أن يأخذ منها كثرت أن وجاء ب البخاري عبد بن قبضه ه رحمه الله وأرد في ذلك أثر عبد الله ذ أخذ ذلك يأخذ ا ما زاد قد وأرد أثر أنه عمر في عن أ ي ض ا ما يوافق حديث عبد الله بن عمر ع ل ي ه ر ض و ن الله ما جاء في حديث ابي زرع عن ابي هريره يأخذ أيضا أيضا ما زاد عن القبضة جاء موقوفا كما عبد عن على عباس الشابعي بن أنه النسك من ذلك الله الطبر وكذلك أثر حديث طلحه تفثهم قال من رأسي والحيتي وجاء م تفثهم ن يقضوا يأخذوا شعري وليحيته قال رأسه أ ي ض ا هذا عن جابر بن عبد الله وفيه تكلم فيه بعضهم وجاء أ ي ض ا عن جماعه ة من السلف كما السلف ا ر و الحسن البصري قد جاء الرزاق كتاب ا ل عند عبد الرزاق في قد من ص ف ق ا ل كانوا ذلك ما زاد عن القبضة وجاء ذلك أيضا يقولون عن عن وعن بن بشرحي عمل للشعبي بأخذ س ي ي إبراهيم ر ن وعن ا ل ن خ ع ي وغيرهم من、العلماء. اما ل ل ع ء أ ما ما يتعلق ب ا ل أ خ ذ ما دون ا ل ق ب ض ة في ذلك فهذا لا أ ع ل م من قال به من السلف بالتحديد بمثل ابن أبي شيبة بعضهم بطبيعة بما البعض بذلك هذا الوصف وإنما وجاء الأخذ عموما ولكن نقول إن الأخذ في ذلك في عرفهم بطبيعة الحال لا ينافي, ينافي التكثير أما ما اللحية المراد أدلة ولكن نقول ذلك يتعلق يقوله ترى قد في في في عرفهم هو ذكر إن عن أن أن في وجه ا ل إ ن س ا ن ولو كان ت شيئا يسيرا وذلك ب ا ل أ خ ذ من, من مثلا ب ا ل آ ل ا ت ا ل ح د ي ث ة ب ا ل أ ر ق ا م ا ل ي س ي ر ة مثلا بالواحد والاثنين و ا ل ث ل ا ث ة و ا ل أ ر ب ع ة أ ر ى أ ن هذا ح ل ق ة أ ر ى ان هذا حلق لا يجوز للانسان لأنه ب ي عليه الصلاح ل ا و ل م في في حديث قوله الله عبد ب عمر ع أ ف و ان اللحا لا ي م ك أن يفعله ك و ن هذا ع ا هذا, هذا يخالف, يخالف الإمر ونقول حينئذ أن النبي ي الصلاح والسلام إذن ما هو الحد في ذلك؟ أنا أقول الحد في ذلك هو الوفرة والتكثير وهذا هو الذي ظاهر الدليل ذلك نقول ذلك وكذلك هو هو هو إذن في في أ و ه ذ ا أيضا ظاهر ا ل ص ن ي علي ع علم لإما الله رحمة أحمد ك م ايضا جاء ف مسائل بن هاني وجاء بن أ علم مالك ل كما جاء في رواية ا في, في بن قد ا س م ن ق ا له في ظاهره ابو يوسف في كتاب ا ل أ ث ا ر عن أ ب ي حنيفه ة فنقول إن ذ ا الأقرب للصلاة هو